بسم الله الرحمن الرحيم والشمس إذا والقمر إذا تنها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث الشر وها فقال لهم رسول الله ناقه الله, الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم, فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف For the.